برش 20 هو هو مش في لا لسه مخلص دلوقتي لسه مخلصش في دي هو انت من القاهره ما مخفف نواف <تصفيق> عشر والشئ العام الماضي الله والتاع مين لأ الـعشر أسا إن ما الله سنتين الـعشر سلام الله الله الله الله الله الله سيدا الشيخ اسمتين يقول ليه في اسمها تخاني أيضا ساد ساد ماشي؟ نمتل المقررة السلامية اليوم الساد ليمتل بالبحث العيني كيف تكتوب بحثا؟ ماشي سيدا الشيخ؟ وعشان تكتب بحث يا لابد يكون عندك نصير كبير جدا من المؤلفات في الحديث ماذا تعمل؟ بقول لمدة أن يكون الرصير عالياً لما تقف عليه للمؤلفات في الحديث الأولى بل يجب عليك أن تطوف على المكتبات المصرية كلها بها على ما فيها للكتب بعد قضاء تهارسها دار الكتب المصرية لتهارس فهرس المعلفين وفهرس المعلفات إذا أردت أن أحضر راجع فعليك بقراءة هذه المتحدث تجرب التوفق على أسماء كتب حصيل عينيه تجرب التوفق على أسماء كتب حصيل عينيه وأقرأ تحت لباعه الكتب تخصص الأكاديمية في, في, في, في الحديث وعلومه حصيلة الحديث وعلومه يحتاج منك إلى قراءة كتب الرجال إلى قراءة كتب السنة المضونة إلى قراءة المصنفات الحديث إلى قراءات معتدلة في علوم الحديث. وقف على المعلفات التي تتبق فيها دين كثيراً من كثيراً من يوم الحديث وإلى يومينها لا بد للباحث لقسم الحديث أن يقف على المدرسة المعاصرة في أنت أن يعرف ماذا قل لك حديثه. لو طالب نقل لي ترجمة مكان من موضع المدن. من المدن. وإذا حصل تصل بالحديث إلى المدغشقر. حديث. يتحدث عن أي وجه يكتبه أرضي عن المتاب يتكلم عن يتكلم ايه؟ يتكلمني أرضي مش لا يسير شيء اللي هي ف... فهيتكلم عن الحديث من أي وجه أرجى المحدثين اللي نزلوا هذين؟ مدان المحدثين آه. يقول لي فلان البغدان فلان المصري فلان دمشق مولان عن حجر معسقلاني الإمام من قصقلاني فإذن الملدان تخلم عنه لا شي بشي وعشان خاطر أن تتقليك لكلام من معلم الملدان لأخوة تتحمله عن بلدك من بلد عالم العلماء الحديث وتكتب لي ماذا تراه لأقول قديما في بحثك الديكسر لماذا الديكسر؟ قد تكون البلد الموجودة التي تكلم عنها صاحب موردن البلدان تغير اسمها حاليا قد تكون المسافات التي تكراها من مرحلة القرصة وغير ذلك تختلف عن المسافات بشكل من المعاصف بل بدنا منقوفك على, على المكتبة المعاصرة لأن المكتبة القديمة بيأخذ بطبك الشراح والمصنفين والمخطقين بيحدد للمفاهم معاصرة فعدم منقوفك على المكتبة المعاصرة قد يسيقك أثناء المناقشة فيدي لك المناقش وقول لك عندما تكلمتني عن برداد القديمة لك ما تكلمي من جب الكلام عنها في الوقت الحاضر؟ عايشين؟ أيوة. والوقت الحاضر لا وصف خلاف وصف صاحب موعظة من السودان دي. عايشة ولا أيه؟ الذين كتبوا في البلد القديمة جاء بعدهم من الخلف ما عدل كل هذه المفاهيم بالأسلوب المعاصي. مع المشاكل لابد من فكة الثمن معاصرة لتكون فيها المؤلفات لتكوين حصيلة علمية من ناحية المراجع والمصادر حتى تكتب بحث معاصر حتى تكتب بحث معاصر عندي ياسمنا الشيخ سلامة يا محمد إيه زمان نقول يا محمد تقولون لي حسننا حسن يعني المعروض لكل طالب في شرط حديث يقف على المعاصر لأن يقف على ما صدر حديثاً من المعرفات يساعده في سجده رسالته أو في الجديد في رسالته في الماجستير إن شاء الله والدكتور وإذا أضرب لك مثلا في معجب البلدان معجب البلدان كتب على الإجلاد رديماً وفي مؤلفات في مؤلفات حديثة تكلمت عن الأماكن التي تكلم عنها صاحب معلم الهدان بالكيلومتر متر المعاصر بالموقع الجديد بكل شيء في عن أي باب تكلم عنها صاحب معلم الهدان يعني فيه عندي المعارب في السنة والسيرة النبوية لواحد مؤلف اسم عاتق البلادي بالمعين بالمعالم الجراقية في السنة والسيرة المدوية لعاتق البلاد عاتق البلاد سعودي معاصر طاف في جميع الأماكن التي في السنة والسيرة وتكلم عنها بالتفصيل بالكلام المعاصر بالشرح المعاصر مقياسا بالكيلومتر المعاصر وبعدين هذه الاماكن كلها موجودة في معجم الـ في الـ في الـ في الكتاب في, في كتاب مين معجم البلدان لياقوت الحموي موجود من ثاني لياقوت الحموي برضو بنغلب البلاد قديما اللي هي وردت في السنه والسيره بنظلم مثال بكتاب مؤلف قديم وكتاب انلف حديثا على هذا المؤلف القديم فمعجم البلدان ليقول تكلم عن البلدان في الزمانة الواردة في السنة والسيرة وجي عتق البلاد طاف هذه البلاد بنفسه وعاش في كل منطقة وقاس أبعدتها من جميع النواحي من دصر من بلدان كان من ولا وجود له واللي موجود واسم الحديث جاء اسم الحديث والذي بقي على عَلَى إِسْمِهِ جَلْ بَقِيَ عَلَى إِسْمِهِ قَدِيْتِ لَيَوْمِنَا هَسَكِ يعني بغداد والكوفة والبصلة والمصر معاً مش يقول هي هي لم تتغير ولم يحبس لها شيء لكن القاهرة القاهرة حالياً ليست في القاهرة قديمة القاهرة قديمة هي القاهرة قديماً القاهرة قديماً هي القاهرة للفاظميين القاهرة الفاظميين اللي نحن اللي فيها لفاهم بقية دي لكن مصر كانت غير هذا المبقى مصر كانت الفسطاط والقطائع الفسطاط دي فين مشايق تأخوها؟ اللي عند جمع عمر بن العاص قريبا جمع عمر بن العاص دي كانت مصر قديماً أول من ردها سيدنا عمرو بن العاص دي كانت مصر العودة إلى آخر ماشي؟ احنا دلوقت في القاهرة الفاطينية اللي بناها المعيز الدين الله الفاطمي عارفين كده أنا مشكلة المشايق؟ طبعا. فهناك عندهم فرق بين مصر وبين القاهرة. تعرف لو أنت بنتي تكلمت لي عن مصر بالموقع المناسب ماشية سنيش وعديت خدمتها القديمة اللي موجودة في الكتب القديمة أقول لك انت غلط لأن القاهرة الكبرى في الوقت خلت في جيزا والقليوبية وخلت مش على أي وخلت ايه واتسعت في ستة قببة واتسعت بمساحات شاسعة للغاية. عأسا شيء يبقي إذا أنا عندي كتب ولدا حاس كتاب عاصف البلاد لهم لما بيتكلم عن مصر يزق الموضوع حالي لأن هو عايش على قيد الحياة وطاف البلاد كلها بنفسه وكتب عنها كتابات طيبة جدا للغاية. ما هاي الشيخ بلا بد من مهوف الطالب الحديث والطالبة على المكتبة المعصرة وما اشته فيها من تسايله في تجديد المحسن العلمي في الشغلة ديه وتسامحنا في تجديد الخطاب ديه مش كده الشيخ فا فصل ولا عمر بساعده في تجديد الخطاب ديه وخطاب دين قريب ولا جديد يا ما شاء الله ايه خطاب دين قريب ولا جديد يعني, ولا جديد. يعني بمعنى ولا و... لا بد التجديد خطاب الدين. إحنا ما نشح. لا لا سلام سليم حلت. لا بد التجديد خطاب الدين. الله على راس كل مئة سنة من تجديد لهذه الأمة أمر الدنيا. بلا بد وطالبين من سيدنا رسول الله أن يجدد خطاب الديني كل قوم. أعصر الله على راس كل 100 سنة من تجديد لهذه الأمة أمر ما الثمر قلب قردي هي تنزيل الوقائع أو تنزيل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على الواقع؟ عسوا شئ؟ ما, ما هو من عندي من عندي كلام سيدنا رسول الله عن الـ عن, الـ عن الذين يموخون يقرأون القرآن لا يجوز حنجرة يموخون من ذلك ما نقصان من الرمين؟ عسوا شئ؟ والجميع الأحاديث. واتخرج هذا الحديث كلا بأحاديث عن رسول الله كثيرة من الغالث هو قليل من ألفه ومس سنة لكنه جديد نزل على الواقع فهذا تجد الخطط ما تقول ولم تجد الخطط فيني أنه هذا وأبوحه التالي جديد ما تقوله؟ أنا ما تجد القديم تهوك ونزلوه عن الواقع فهو جديد لأن القرآن والكديم الحديث النبوية صالحان ومصلحان كل لزمانه ما كان حتى قيام الساعة معهم شهود عليه، والله الذي خلق كون الله وخلق خلق مخلوقات، تكلم عنه قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وإني يوم عند ربك ألف سنة مما تقول. متى نبيك يا رسول الله؟ قال نبيته أي كنت نبيا. وإن أعدمنا مجدل في ديناتنا كنت نبيا قبل خرق السماوات والأرض الجنوية هذه الخمسين أحد السنة والقرآن الكريم قديم والأزم والمصادرين ماذا؟ وتكلم القرآن عم... عما حقق الله بالكون من يوم أن الله وإلى يوم جديد ولا بطل جديد اتفقنا يا شيخ في دراسه فكره الملاذه بالحديث في مقرر الدراسات في الحديث لابد من الطالب الحديث في سنه أولى دراسات عليا في قسم الحديث أن يقف على الحلقه انا في في كانت قبل الامتحانات الماضية وكان معاية فلاشة فيها فهارس المكتبات كلها مكتبات العالمية على مستوى الحفرة الأرضية وأظن أنا ست نسخة في, في, معمل في معمل التخريج لمن أراد أن يقف على فهالس المكتبات العالمية كلها والفهالس فيها كل مكتبه وغى فيها من كتب وعظم بعض الزميلات كانت طالبات كانت موجودة دابل الدراسة ودابل التعنات وأخذت نسخة من هذه الفهارس وسجلتها عن دين المخطوطات أبطتها ومخطوطات فهارس المكتبات مخطوطات ومخطوطات معاني شايف ولا إيه فهارس المكتبات كلها أعطيتوها للطلاب سنة أولا قبل قبل الامتحانات الماضيه عام بيدعى لك في, في الكليه والضيعه انا معايا فلاشه صغيرة 8 جيجا فيها ايه فيها كل مكتبات العالم وكل مكتبة ما فيها من مخطوطات ومطبوعات وانت قاعد في بيتك بدل ما في المكتبات زي ما كنا قديما لا تجوع في بيتك ولا الكمبيوتر ولا الكتب اللي عندك وركب الفلاش كده وصفح مكتبات العالم المتبع بنو إن آدم تشرب كوبا من الشاي. ناشد أي ولايتي. تحدد أنت بمشاكل المكتبة والبحث العلمي وأنت تحبس كوبا من القهوة بالفلاش. يعني ربنا جبر لكم العلم حد غرف نوما. فقال مكتبة غرف نوما وأنت وأنت عمال تصفح مكتبات العالم. صفح مكتبه في اسبانيا مكتبه في فرنسا، مكتبه في الحلكونجس الأمريكي مكتبه في روسيا مكتبه في إفريقيا مكتبه في مصر، وهكذا أي مكتبه تروك ممكن أن تجاعد في اليدك ومعات الفلاشة لي مكتبات العالم معاس دشين هذه بسيطة جدا ولا تكتب منك إلى مبالغ مالية ولا شراء من وسواعد علمية والأحيان زائدة عن اللازم. وإن كنا إحنا نقول الطلاب على موسوعات علمية قديمة قبل في ما تطلع زي مجمع المؤلفين لعمر رضا فعال. اسمه المؤلفين لعمر رضا في المؤلف وما نفى من كتب. إلا في العالم قديم من, من قبل الأول حتى القبل اللي إحنا موجودين. لأن عمر العالم معاصم. فجئت لك المؤلفين من قديم من قبل الأول حتى يومنا افترس معي موسوعة عن اسمها إيه مترجم من مؤلفين لعمر الله تعالى وعنتي كتب في التراث الإسلامي قديما زي تاريخ الأدب العربي لكارل روكليمان مترجم تاريخ الأدب العربي لكارل روكليمان هو كتاب مترجم ترجمه محمد عبد الهادي أبو ريدة أستاذ من قليد الجامعة الفاهرة فارجمه إلى العربية وهو مقسم إلى أجساء جزاءه في القرآن والتفسير وعلوم القرآن والدنجلة الثانية في الحديث وعلوم الحديث وهكذا هذا يسمى تاريخ الأدب العربي لكارل بوكليمان ماذا ترجمه؟ ترجمه أستاذ محمد عبد الهادي أبو رايدان ترجمه إلى العربي هذه من ناحية الموسوعات العلمية التي جمعت المؤلفين والمؤلفات يبعا <تصفيق> عندي مجمع المؤلفين لحمد الله تعالى وعندي تاريخ, تاريخ الأذب العربي اللي كان وعندي تاريخ التراث العربي برحلة اسمه تركي اسمه أدسي كين تاريخ التراث العربي تاريخي بشيء التراث العربي جاهدت الدكتورات العربي من المكتبات العالم وانحددت مكان كل كتاب موجود في المكتبة برقب كامل وهكذا عملي أوسع من هذا بكثير موصوعة جديدة أن لفتها دكتورة مصرية عظيمة اسمها الدكتورة فطم محجوب الدكتورة فطم محجوب لها كتاب عظيم موصوعة اسمها الموصوعة الذهبية في العلوم الإسلامية الدكتورة فاطمة أحمد بناعين هي موسوعة اسمها موسوعة مغربية في العلوم الإسلامية لملء كل العلوم الإسلامية ومؤلف العلوم الإسلامية والكلام عن كل صغيرة وكبيرة حتى الواحد يتكلم عنها ويتكلم عن المؤلفين والمؤلفات وناتج وجودها موسوعة وضخم جدا للغاية ويتفضل بتباع سينهات اثنين سي دي السي دي مع عرض الفاتحة وهكذا. لو عندك واحد عنده موضوع ممكن تجيب سيدى لخمسة أيام ولا ثلاثة أيام وتنسخ عليه هذه الموضوعة. ما الـ ثلاثة جنيه؟ الـ ثلاثة جنيه. ثلاثة سي دي السيدى جنيه, جنيه وتنسخ عليه الموضوع في بالعلوم الإسلامية ويبقى عندك مكتبات الدنيا في غرفة عندك أو في مكتبتك أو على رص عندك اللي انت عليه. كتاب الكتاب الخديثة وكتاب المصرح أنا عاوز من الباحث عندي في البحث العلمي عاوز أكون في زهر موسوعة علمية كبيرة تجمع كثير من المصنفات والمؤلفات لو سألتم طالبكم عن أي كتاب يجي كل الكتاب ده أنا قرأته في, في, على في الكمبيوتر موجود في المكان الخلال في الرف الفلاني برقم كذا في دار الخضرو المصرية ونسخة في مكتبة المالك فيصل في الرياض في في برقم كذا إلى آخره لا بد لأننا نحن عن البشر عيني نتكلم عن البحث كيف تؤتيه وحصل كيف تؤتيه وحصل فركزت كيقولي إيه أن على على معارف كثيرة جدا وعلى أحداث كثيرة جدا وعلى مؤلفات ومصنفات ونصوصات كثيرة كل ذلك يقدمك في كتابة في البحث يوم ما تنجح في السنة ثانية وتجي تسجل في موضوع رسالة من الماجستير هقول له تروح ابحث كده قرأت وبعث ومثل شوف المشاكل الموجودة في الحديث النبوي. في الكتب الحديثة نقوم في كتب الحديث النبوي وتعلم هذي في لحل هذه المشكلة أو هذي مطبوعات لحل هذه المشكلة وقبل قطة كيف تسير؟ هعلمك كيف تكتب قطة؟ هعلمك كيف تبحث؟ هعلمك كيف تقرأ عنوان؟ هعلمك كيف تعرف معفاة؟ هعلمك كيف تكتب حو هعلمك كيف تكتب حوايش؟ وهكذا هعلم كل هذا. بس أنا عاوز للخطر أولى منك أنت الأول أن تساعدني أن تضع في عقلك وذهنك وفكرك موسوعات مكتبات معاصمة أو مكتبات قديمة وحديثة عشان خاطر لما أسأل عن كتاب في أي فرع مفروع العلم حسب تخصصك في الرجال في, الـ في, الـ في, الـ في التدوين في في الهتوم، في الأسانيم، في المصنفات الحديثية يعني في كذا في البلدان، في في كذا في كذا يكون عندك كتب عصيلة كبيرة جداً في الضغاية وكتب ومصنفات كثيرة جدا في من أجل هذا ليه؟ لأن المادة المقرارة هي البحث الفعلي والبحث المتنقيم لقد إبن قبل عن الكتب والمصنفات المرفقة التي ستحتوى منها حل للمشكلاتك من التي سترفعها علي في وطء رسائل ماجستير. أهم شيء. التركيز الأول أي بالنسبة في هذه المادة. التركيز الأول تبقى مكتبة في ذهنك وفي قيدك. بهذا النمّي أسألك أقول لك هل النقطة خلالية من من عدة كتب تروع على الشاملة هل عندك الشاملة أم لا يوجد هذه الأمامة؟ طيب كتب ميس لما عندكم الشاملة حج وعيد وهكذا وعندكم الشاملة البيلي ايه ما عندكم ايجيل ايه يعني الكتب الأصلية القادمة كلها موجودة يعني كلها موجودة يعني حج تطير أنا عندي البداية اسمها تحسين مشايف راحة والتبقية البحث ومدان في بحث يبقى فيه كتب سرطح فيها ورقب فيها وجب منها وجمع منها إلى أكل ما هذا بالشيء وبعدين البحث اللي بدأت اكتبولي ده, ده نوع من من عدة أنواع من الأبحاث دهشي فيها اكتبولي في المينيستير ده نوع من أنواع الأبحاث التي لها وجود على الساحة العربية والمصرية والإسلامية لأن البحث إنه ما بحث ماجستين أو بحث إيه التراب والذين و... كطر طور تريد من ثلين طاقب بالنسبة لما هو بحث ماجستين والطلاب الحديث ليه لأنه هو في السنوات في السنوات الدراسية طلب في السنوات أولى وتنية وتبط أو الرابعة وتنية لم يكتب بحثاً في مادة متخصصة في أولى أو ثانية أو ثلاثة أولى ولا يدد لك أستاذه أن يكتب بحثاً صفياً في الصف الأولى أو في الصف التالي أو في الصف الثالث أو في الصف الرابع لم يكتب منك أي دكتور هو يشتح لك مواد علمية للقرى أن تكتب بحثاً ما أسنى شيء؟ الدراسات الدراسات العليا المفروض المفروض هي دراسة بحثية دراسة عين. <تصفيق> عشان خاطر أخذ إيدا في كتاب البحث الماجستير والدكتوراه، الدراسة التلقينية اللي كنت أنت تسمحها في الولادة الثانية بتارة هي كان المفروض تدعم بأعمال علمية تدريب يدوي على كتابة الأبحاث. تكت... تدريب بحثي على كتاب جملة بحث. لكن ليه مش زاد؟ وبنى عندي تجويه تانية, تانية بتكلف أبنائها بأحاس، وعند تجويه تانية بتكلف أبنائها بعمل اسمها مشروع كتاب البحث في آخر سنة يسموه المشروع معن شاف ولا أيه؟ كليات الكليات الإعلام، كليات الأدب، كليات ال... الهندسة، كليات الطب مش عارفين؟ بيكلفوا الطالب في سنة ربعة بكتابة ايه؟ بحسش من المشروع. لكن ينسب الشرح ما عندناش شامره والأمر بتعيدني جدا اللي غال ليه لأن الطالب الطالب ما بيديهش عندنا إلا عيان من تحناك فقط باغي ويجي لابس بالجينز ولابس زن مش عارفين بتوكت ايه مش عارفين ايه يكون حق عدة سيارة قدامه كمان ويقول أنا بشتغل بنا بشتغل بشتغل مش وأنا بشتغل بليز وأنا بشتغل بسعوديين وأنا طيار بتاع طيار بتاعي بتاع اللي اللي بيروح يوصل الأهل إيه؟ ده ده ده الطيار اللي يوصل ما فلوس عيب مندي اللي تقول عليه وقاس الامتحان كده حاجات زي ما فحدهم لها إنسان ونقروا عليها بحث صفية وما بيشووش ألاقيهم في الحالات وهانا شخص ما تدعون كنت أعدادكم في قولها بلا سعيدة للجدانين ونالك ليقولون بجانب ده في مدل تقريب لأن في مدل تقريب مدل تقريب تصميم عمل النصر فأنت مضبرة بدل تقراج حديث لكن هل هذا حديث عن الحديث؟ لا خير بحث لا ده كيف حديث فقط لا لكن هل الشقه دي سبيت بحث معين وتطرقي فيه للتاخريد ووالاخر لا لو ربنا الحديث ولا انقياته ولا يعني احاديث ولما قلت ما كانت فيه بحث كده عليه الكيمة وشي من هذا القضيح داشتار طلب على الهداء من هذا القضيح الناس ويأكل باش إذا ينتقل عليه شخص ولا تخريط تخريط حديث من المسؤولين يتقمع الحديث الناس وصف اللي تقمع الحديث من الجماعة دي أكبر العلمان. أو تخريط يخط خمسة في من المسؤول. كنت هتغطي موضوع، كنت هتغطي موضوع، حيب خمسة في المية عن التسليم تفريح حديث واحد في موضوع هذا. لكن لو قلت موضوع التسليم تفريح حديث، بدنا نتكلم بالقواعد كل طالبة حديث من كتاب تلاد تلاد، وكتاب تاجمان تلاد، وكتاب مهند الطالبة في البحث ثم تفريح ترجمة حديث وكتاب فارسة في قضية أعلم بأن تفيدنا جزء من بحث وليس بحثاً متكاملاً. نما عشية اكتازة أنطاطي، يقول الخبراء الذين تقولون حديث، ونحن حذروه خلاص نمسك في مناقشة علمية. لكن ليس التقنية مادة مستقلة، بحثية مستقلة، ليس الموضوع بحث مستقل في حال من الأحوال. لكن نحن نظهر ماش للوقت على هذا الأمر وهو عند رسالة أكاديمية ولو في تفويض. الدكتور خليل استطرد سير المحاضره معايا مش هيك ولكن انا لو خدت موضوع ولا اي طرف موضوع التارج عندي بس بس وليس كل معايا ولا لا ماشي بس يعني انت قلت نفس مناهج لو ده من في الكليه في في سنوات نعم لكن احنا المناهج من المفروض الضغط اللي يالجان لأنني هم تريد بحث هم تريد بحث دونك واحد بحثي بحثي هم تريد بحث اتطارق النظام طيلاً بحث يا ريك يا حبيدان نتطارقنا ملاساً بحث حلم بأني ملايك البحث مخيالي في قسم العقيدة في الشريعة صور الشريعة الشريعة عندهم ما تسمعها فايل بحث فايل بحث فايل خلال وباقي بس بعلمه خايف كتاب السنة ولا يليه أنا وبيبحث كده في الشريعة عمل الأقدام على كل حال احنا إحنا بطلب تطليعة أولى وكمي قطعة ربع شيء فيه مادة ولو في سنة من السنوات هي مادة بحث الدنيا أو قاعد بحث زي الشيخ قاسم عليه نتمنى هذا لأن الطلب بيجينا من من ربع تطليعة مش هنفع اي الآخر ولا أيش ويوما الدكتوري يقول للطالب حسب النقطة ديت وهذه الأسبوع الجوة في الشراء الطالب بيروح يمشي ولا جوة وهي قصوها شاء ربنا يتدمنا جميعنا معاي مشايح أنا عندنا بركيزة جميلة أن نتوقع عليها في البحث العلمي أن على فلطان ومطبوعات الأهلات عامة والمخطوطات والمضوعات الحديثية قصة لأنه خصوص أكاديمي حديث وعلومي وإنباع الحكم المسالة في الحديث وعلومي فهم لا يريد أن يكون نتبصصاً وعلى الوقت خصوصاً ما مش هي مشاهدة؟ أنا عندي الأبحاث كمّن بحث صفتي غير موضوع عنها وعندي بحث مجلس كيف؟ وعندي بحث جمسوعة وعن. ماشي هي, مش هي. البحث الأكاديمي هي الماجستير والدكتور. البحث الأكاديمي بحث صحي لا بحث أي عجب، لا قيمة له، لا لا ينطبق عليه القواعد التي سنصفها ببحث العلم. القواعد لدينا عنوان وخطه في الموضوع عنوان خطه مشهد بحث كتب كذا تهانس. حاجات دي كلها عن عناصر البحث العلمي مش انا بتكلم وانا عن التفسير لكن النقطه المهمه عندي في المحاضره دي هي تكوين مكتبه فيزيائيه في عقلك في بيتك في فيها كثير من الشغاف اللي انت هتعتمد عليها في في ولذلك فيه مؤلفات في تمتلك في في, في في في الكتب المصوره عندي قديما كان فيه كتاب في كتاب اسمه رساله المستطرفه الثاني في بيان مشروع في بيان مشروع نعم خلاصين ما ما السطره اذا كنشرت فنديهم في في رساله السطرفه بيبيان لي شروط السنه المشرفه في بيان شروط كتب السنه المغرب جمع كتب حتى عصره هو وقسمها إلى أنواع وكتب الزحف وكتب السن وكتب الأخرى وكتب مش عارفين وكتب كتير عندي هذه العالقين هذه العالقين برضو كتاب كتاب فهالس وعندي إيضاح النحو برضو كل فهالس أسماء وألفات وكتب وما أنا بدي لها في جميع الكتب فالس لكن الأوسع من كل رئيس اللي هي كتاب بالخصة محدود جمعت كل فياعة العالم وبعدين هو يكفي أنت اللي لما قلت الجمالاء الدين فيها في المكتبات المحتبات لا تنور عندك محتبة واسعة عند الإنسان البحث العلمي زي ما اتفقنا بحث صدقي وبحث ماجستير وبحث الدكتورة وفيه أبحاث في صحف ومجلات في أبحاث بيكتبة أستاذ عشان يترجع مدرس يكتبة عشان يترجع جميعا وفي أبحاث بيكتبة الأستاذ المساعد عشان يترجع أستاذ لكن المعول عليك الدراسة عندي اللي هو بحثية مشاهدة بحث الماجستير والدكتوراه لأن هذه الأبحاث يبى لها هيكل معين وصفة معينة سنتكلم عنها بالتفصيل وستقبلت إن شاء الله تعالى. ألا يساعدني في كتابة البحث الهلمي؟ تساعدني في مناهج البحث العلمي المزارع عدد كثر. يساعدني في مزارع مناهج البحث العلمي اللي إحنا بنكل فيها دي عدد كثر. كتاب مناهج البحث الدكتور أكرم زياج الأمل. مناهج البحث الدكتور أكرم زياج الأمل. والدكتور أكرم زياج الأمل مؤدب في السنة النبوية. معاصر عراقي وموجود على قيد الحياة معاصر وموجود على قيد الحياة كتب في مناهج البحث العلمي وعندي إذابة البحث العلمي من أستاذنا المستاذ أحمد شلبي مستاذي طبعاً مستاذي في أستاذي طبعاً أستاذي المعاجب لهذا أستاذي المقنون أصحاب مناهج البحث العلمي هو التابع عارفين ولا أبقى رحش الشيخ رحمة الشلبي كان مراصر استاذني وقلت استاذ في الجامعة والقاهرة وبنته مشهورة مزيعة في كلمزان شمال شهير شلبي مزيعة باستحادها المعاشر والدتها سنة الشيخ رحمة الشلبي من الأوائل الذين كتبوا في البحث العلمي كيف تكتب بحثاً كيف تكتب بحثاً للشيخ رحمة الشلبي من هذا البحث العلمي ليحى الجهولي؟ وفي منهج البحث التاريخي لحصن أصفهان، منهج البحث التاريخي لحصن أصفهان، وفي كتاب قديم جدا للغاية مؤلفه سعودي اسمه كتاب البحث العمي الشق الوهاب أبو سليمان، كتاب متميز كتاب البحث العمي الشق الوهاب سليمان. وعند منخل لدراسة أدب البحث والمناظرة للشيح سالح جازي منخل لدراسة أدب البحث والمناظرة للشيح سالح جازي وفي منهج البحوث منهج للطلاب الجامعين بسرية عبد الفتاح منهج البحوث للطلاب جامعيين وسرايا متتاه. وفي أجزاء البحث في العلوم الشرعية، أجزاء البحث في العلوم الشرعية للدكتور فريد الأنصاري، وفي كتب مساعدة لأنه في تدريس هذه المادة، كتب مساعدة في تدريس مادة البحث العلمي. أنا أنتم معاي كتاب الشقة في لبنان هو واحد يوكتب برس العلم الصياغة جميلة تعليق يصدق بطرق أبو سليمان ناسي بس تكتب بلع عيد الجمعة في خمسين جنيه فإن شاء الله نشجوك بكتاب آخر ولا نجيب كتاب الشقة في طبعاً جميلة ها؟ الطاقة في صادق. كتاب البحث, البحث العلمي كتاب البحث العلمي ليك يصو يحل يصام كتاب البحث العلمي ليك يصا ليك هروتين الشيخ القاسم حلم يصام كتاب البحث العلمي بدور حلم يصام وطبعاً نقول أن هذا معاصم وفي جمعة البحث في جمعة القرآن جداً وتحت جداً في البحث العلمي. اا انا بضرب في تعال عشان يعني انت بتفضل لنا الكتاب ده لو أمكن يعني يعني يعني وصلنا كتاب حضرتك اللي هو يمكن بس إنه هو الحكمة من أي بسيط ما ضل في الإسلام. لا بيبقى بك هذا. أين كان؟ أين كان بخمسة عشر؟ ما سبعة إن شاء الله نجيبه. أه؟ هو الأساس اللي بدل؟ نعم. هو الأساس اللي بدل؟ ولايم؟ العفيفي. إنه إن شاء الله جيم وشاف بيشتغل. الدخس العلمي مباروز بخوعة سأعود في المتابة المتابة للسيد المحسن بطريقة الدخولة عقريم محمود موجود فيها للتشاهد سأتفق بهذا الحضر فإلى الزبور التالي ان شاء الله ان شاء شاء الله يكون هو بها واسم الله أي خيرات لين ونجد الناس هو نهاد جود خلق وبعدنا